عن ا ل ه ج ر ة وما صاحبها من أ ح د ا ث وكيف استقبل الرسول صلى الله عليه وسلم و ق ص ة تغيير ا ل ق ب ل ة و ق ص ة الاعتراض على ق ا ف ل ة أ ب ي سفيان فمع الماده ة بعض أ ل كل مكان ما وجدوا سمعوا أن في غار في ذلك المكان توجهوا نحو الغار لكن مكة مكان ما سمعوا ما بدوا يبحثون بحثوا وجدوا ثور توجهوا اتجاه غار غار آثار في في في في في نحو أن ما في آ ث ا ر وصلوا عند الغار ووقفوا عند باب الغار هنا ت أ ت ي روايات أ ن ه الله سبحانه وتعالى وضع خيوط عنكبوت على الغار وروايات أ ن ه كان حمامه لها بيض عند الغار وهذه الروايات ليست ص ح ي ح ة وفي أ ح س ن أ ح و ا ل ه ا تكون احاديث ح س ن ة لكن ا ل ر و ا ي ة ا ل ص ح ي ح ة التي في صحيح البخاري أ ن ه م وصلوا عند باب الغار الان عند باب الغار والغار ليس كبير يعني لو نظر واحد فقط داخل الغار لراهم حتى لو كان فيه عنكبوت يستطيع ي ر ا ه لكن الذي حدث انهم جايين يبحثون عن محمد صلى الله عليه وسلم وابي بكر في الغار ومع ذلك وقفين ا عند باب الغار يتحدثون ما في واحد منهم كلف نفس ه ينظر داخل الغار في البخاري يقول ابو بكر الصديق رضي الله عنه يقول يا رسول الله يقول قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار وانا انظر الى اقدام القوم هكذا قريبين يعني هذا ا ل د ر ج ة من القرب انا اشوف اقدامهم فقلت يا رسول الله والله لو نظر احدهم تحت ق د م ي لرانا يعني لو واحد بس من ل ت ف ت تحت يشوفنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ب ث ق ة المؤمن الواثق من ربه عز وجل يا أ ب ا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما هذه ا ل م ك ا ن ة ا ل ع ظ ي م ة من ا ل ث ق ة والتوكل على الله عز و ج ل و أ ي ض ا هذا الفضل العظيم ل أ ب ي بكر الذي أ ظ ه ر ه الله عز وجل في ا ل ق ر آ ن لا يستطيع أ ح د ينكر فضل أ ب ي بكر ل أ ن ه ذكر في ا ل ق ر آ ن وهو ثابت ب ا ل إ ج م ا ع انه أ ب و بكر الذي كان معه في هذه اذ ل ل ر ح ة إ هما في الغار إ ذ يقول لصاحبه لا تحزن إ ن الله معنا فهذا تثبيت لفضل أ ب ي بكر الصديق رضي الله عنه أ ن الله سماه صاحبا و أ ن الله ثبت أ ن ه معه معه فهذا من فضل الله على أ ب ي بكر الصديق رضي الله عنه هؤلاء الذين وصلوا إ ل ى الغار تحدثوا تحدثوا لم يبحثوا في الغار ورجعوا وهذه هي المعجزه ا ل م ع ج ز ة ا ل ا ل ه ي ة تتجلى في هذا الموقف انهم وصلوا الى الغار يبحثون عن الرجال ولم يبحثوا صرفهم الله عز وجل صرف قلوبهم عن البحث وهذا من ق د ر ة الله سبحانه وتعالى اشتد الطلب ابو جهل عرف ان ابو بكر ايضا مفقود فعرف انه ذهب مع محمد فهورا توجه نحو بيت ي ابي بكر طرق الباب فخرجت له اسماء قال اين ابوك ي قالت لا ادري فلطمها ل ط م ة فسقطت على الارض ثم انه استحى يضرب ا م ر أ ة فرجع ثم جاء ابو ق ح ا ف ة والد ابي بكر عرف ان ابنه ايضا اختفى فجاء الى اسماء و كان قد ذهب بصره فادخلته اسماء رضي الله عنه ف س أ ل ه ا قال اين ابوك قالت لا ادري قال هل ترك ل ك م من شيء ترك لكم شيء ابو بكر كان اخذ ا م و ا ل ه حتى ل ل ه ج ر ة و حتى يعينني ا ل ب ص ل ى ا ل ل ه عليه و سلم في هذه ا ل ر ح ل ة فهو ما ترك شيئا فاسماء كانت تريد ان تطمئن جده ابو ق ح ا ف ة فجاءت بكيس فيه ح ج ا ر ة فقالت ترك لنا هذا فلمسه أ ب و ا ل ق ح ا ف ة ظن أ ن ه مال قال لان ترك لكم هذا فهذا كثير ط م ع ن هو ترك لهم ح ج ا ر ة ما تركت ل أ ه ل ك قال تركت لهم الله ورسول ه و ا ط م ئ ن ا ن المؤمن الواثق من رزق الله عز وجل ترك أ ه ل ه وقدم النبي صلى الله عليه وسلم على أ ه ل ه استمر الطلب ثلاث أ ي ا م يبحثون عنهم ما في شيء والطلب مستمر في هذه الاثناء كان عبد الله يتجول في م ك ة ي أ خ ذ الاخبار وينقلها في الليل الى الغار يخبرهم ماذا يحدث وكانت اسماء ت أ ت ي ايضا في الليل و ت أ ت ي ه م بالطعام تزودهم بالطعام لثاني يوم وكان كان عندها ن ط ا ط مثل ثوب تلف على بطنها فاحتاجت لحمل, لحمل الثوب لحمل الطعام تربطه بشيء ما عندها شيء فاخذت نطاقه وشقته فربطت واحد والثاني ربطت به الطعام لتحمله فسميت ذات النطاقين رضي الله عنها تثبيتا لفضلها وموقفها في هذا اليوم يوم ا ل ه ج ر ة عامر بن فهير الراعي كان يمر عليهم حتى يغطي آ ث ا ر أ س م ا ء و آ ث ا ر عبد الله بن ابي بكر ويزودهم بالحليب من الغنم اللي عنده يعطيهم من الحليب فالترتيبات ك ا م ل ة هكذا مسؤول عن التموين مسؤول عن ا ل أ خ ب ا ر مسؤول عن المواصلات مسؤول عن التجهيزات هكذا توزع المهام ب ب س ا ط ة ذلك الزمان لكن بترتيب عجيب يدل على التخطيط الذي خططه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه ا ل ر ح ل ة لما انتهت ا ل ث ل ا ث أ ي ا م ه د أ الطلب الناس ظنوا خلاص ث ل ا ث أ ي ا م انتهت ما ك ف ا ئ د ة ي ع ن ي إ ذ ا كان فر فقد فر في ثالث يوم النبي صلى الله عليه وسلم والذكر خرج ا من الغار جاءهم عامر بن ف ه ي ر ة بالنوق وركب النوق وساروا في اتجاه م ك ة ساروا في اتجاه م ك ة في الطريق في الطريق كان في م ج م و ع ة من جشعم ق ب ي ل ة جشعم جالسين ف ر أ و ا النوق وكان من بينهم سراقه بن مالك فسراقه بن مالك حس أ ن هذا هو محمد أ و بكر ا ل ج م ا ع ة اللي معاه ما يدرون ل أ ن ه صار ل ثلاثه ايام ا ل س ا ل ف ة فقالوا لعل هذا محمد وصاحبه هذا طبعا في ا ل ج ا ئ ز ة فيريد يصرفهم عن الموضوع قال لا لا هذا فلان وفلان خرج عندهم شغل فأنت هذا صدق فجلس ويكملون ا حديثهم هذا ظل يكمل معاهم وبعد ف ت ر ة قام واستاذن يريد ياخذ ا ل ج ا ئ ز ة و ا ح د ة ما يريد احد يشارك فيها فشغلهم قال لهم هذا فلان وفلان لو قايم كان شكوا فيه لكن جلس يتحدث و ي ا ه م يتحدث و ي ا ه م ثم قام ليلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر فورا ذهب الى بيته لبس لبس الحرب واخذ فرس و ب د أ ي ت ب ع ه أ ب و بكر الصديق في هذه ا ل أ ث ن ا ء كان ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم ف ت ر ة يرجع يمشي لورا يمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم بعد شوي يمشي أ م ا م ه بعد شوي يمشي يمين بعد شوي يمشي يساره دائما قلق يتلفت ويروح والنبي صلى الله عليه وسلم ماشي لا يلتفت ولا يزيد على أ ن يقرا ا ل ق ر آ ن فبعدين من كثره حركه ابو بكر جاء يمام خلف ن ش غ ل النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك يا أ ب و بكر قال يا رسول الله أ خ ش ى الكمين فاقف امامك اخشى ان واحد ينتظرك اقف امشي امامك ثم اخشى الطلب فاروح وراك ثم اخشى ي أ ت و ن ك من يمينك ويسارك فاروح يمين ويسار من كثر ما هو خائف على النبي صلى الله عليه وسلم ما هو قادر يوقف في مكان واحد فالنبي صلى الله عليه وسلم طمئن قال ان الله معنا لا تخاف ط م ئ ن ف ه د أ ابو بكر بعد ف ت ر ة و إ ل ا بان هذا الفارس يجري وراءهم ف أ ب و بكر الصديق شرعاه ف أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ا ف ا ر س وران فالنبي صلى الله عليه وسلم مالتفت ما إ ل ي ه ظ ل م م ك ل و ه و ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن وابو بكر مشغول بهذا الفارس اللي جاي من وراء يقترب ويقترب خ ا ئ ف حتى اقترب قرب شديد يستطيع أ ن ي ض ر ب ه م من رمح فابوكرا قال يا رسول الله يعني اقترب يستطيع ي ض ر ب ن ا فدعا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ك ف ن ا ه بما شئت ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من د ع ا ء ه الا والفرس كانت ارض ارض ص ل ب ة ما هي ارض رمل واذا بالفرس رجله تدخل في الارض ا ل ص ل ب ة وينكفئ سراقه بن مالك ويسقط من فرسه يقول و ا ل ل ه ما سقطت من فرس قبل ذلك اليوم اول م ر ة اسقط من فرس ثم كيف فرس على ارض ص ل ب ة كيف تدخل ر ج ل ه في الارض فتعجب استمر النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر سائرين قام س ر ا ق ة ركب الفرس م ر ة اخرى و ب د أ يلحقهم اراد يضب ر الرمح دخل مره ة اخرى في الارض وسقط تعجب كيف يحدث له يحدث له ذلك فقام م ر ة ث ا ل ث ة ولحق فسقط فعرف انه هذا كما يقول فعرفت أ ن ه ممنوع هكذا محمي في أ ح د يحميك فخفت فقلت ا ل أ م ا ن ا ل أ م ا ن يا محمد ا ل آ ن هو الذي يطلب ا ل أ م ا ن ا ل أ م ا ن يا محمد فالتفت إ ل ي ه النبي صلى الله عليه وسلم قال من أ ن ت قال أ ن ا سراقه بن مالك فقال له كيف أ ن ت يا س ر ا ق وفي يديك سواري كسرى كيف تشعر كيف ستشعر لما تكون ا س و ر ة كسرى في يدك انت هذا ما هو مصدق هاش الكلام قال لكسرى كسرى انو شروان كسرى نفسك كسرى الملك الفرس هذا يتكلم ع ن ه ولو ع ذ ا ن ي قال نعم كسرى انو شروان كيف انت يا سراقه وفي يديك سواري كسرى واحد ملحوق مطلوب راسه عليه ج ا ئ ز ة من ي أ ت ي به تخيل واحد هكذا ما عنده شيء ويهدد ويقول انه سينتصر على اكبر ملوك الارض ما تركب العقل شيء غريب كيف واحد مهدد مطلوب ويعد هذا الرجل انه س... المسلمين س ي ح ت ل و ن بلاد الفرس و س ي أ خ ذ و ن ا س و ر ة ك س ر ة اكبر ملك في الارض وهذا كله ليس بعد مئه س ن ة ولمئتين ا س ن ة في زمانك انت يا س ر ا ق ة فقال يا محمد اكتب لي كتابا اكتب كتاب بالامان لي انه اذا انا الان تركتك ما اخبرت احد اذا احتجت انا ت أ م ن ي فقال له فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب له يا ابا بكر فكتب أ ب و بكر كتاب لسراقه بن مالك أ ن له ا ل أ م ا ن من المسلمين بشرط أ ن ما يخبر أ ح د عن ه ج ر ة النبي صلى الله عليه وسلم أ خ ذ س ر ا ق الكتاب وفعلا لم يخبر أ ح د خ ا ي ف من الذي راه كيف سقط ثلاث مرات ورجع س ر ا ق ما أ خ ب ر أ ح د سراقه بن مالك يوم الطائف لما أ س ر أ ظ ه ر هذا الكتاب أ ظ ه ر الكتاب فقال عندي كتاب لما أ س ر ه المسلمون قال عندي كتاب من نبيكم قالوا عجيب اين هذا ط ل ع الكتاب ف ج ا ء و ا به إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بر ووفاء يوم بر ووفاء أ ط ل ق و ه فتركوه وفاه شوف بعد كم س ن ة غ ز و ة الطائف تركه النبي صلى الله عليه وسلم س ر ا ق ا بن مالك في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتحت المدائن وانهزم الفرس وفر كسرى و أ خ ذ ت ج و ا ه ر ة وجيء بها إ ل ى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من بين الجواهر أ س و ر ت كسرى ا ل أ س ا و ر أ س ا و ر كسرى هنا عمر بن الخطاب أ م ر أ ن يجمع الناس فجمع الناس ثم نادى س ر ا ق ا بن مالك وكان قد أ س ل م فوضع في أيديه يديه ا ل أ س ا و ر ثم قال له ارفع يديه خلي الناس تشوف ف أ خ ذ الناس قال له امر خلي الناس كلها تشوف فمشى بين الناس ورافع يديه وفي ايديه يديه أ س و ر ة ك س ر ة قال قل لهم ما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم يوم ا ل ه ج ر ة فقال وهو رافع يديه ويز ه ا ل أ س ا و ر يقول قال لي نبينا صلى الله عليه وسلم يوم الهجره ة و و وهو وحده متبوع خائف يبشرني ويقول كيف أ ن ت يا س ر ا ق ة وفي يديك سواري كسرى فتحقق الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه السنين الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم مشى النبي صلى الله عليه وسلم س ط ا ع ان يفلت من من الطرب وامن شرق قريش الان ب د أ ينطلق في ر ح ل ة ه ا د ئ ة في طريق غير معروف غير طريق المعروف ا ل م أ ل و ف بين م ك ة والمدينه طريق غير م أ ل و ف على الاطلاق حتى اقترب من ا ل م د ي ن ة في الطريق مر على ا م ر أ ة اسمها ام معبد ام معبد لما, لما وصلوا اليها كان زوجها ابو معبد ما هو موجود كانت ا م ر أ ة في الصحراء من العرب الرحل وزوجها ما هو موجود فلما اقترب ابو بكر س أ ل ه ا قال لها هل عندكم من طعام هل عندكم من حليب كان, كان الطعام معهم نفد لانهم ا ش ي ن ب طريق غير م أ ل و ف فما في زاد ما في شيء يتزودون به فقال هل معكم من طعام فقالت لو كان عندنا من شيء ما احتجتما الى سؤال يعني نحن اهل الكرم ما يحتاج الضيف يطلب نحن نعطي الضيف دون ان يطلب لكن والله ما عندنا شيء فقراء ما عندهم شيء فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم عندها غنم ما ف ي حليب قال ت أ ذ ن ي ن لاحلبها يقول لها النبي صلى الله عليه و سلم ن ت ح ج ب ت منه و اعد و الله ما فيها من شيء فان شيء تحلبها فاخذها النبي صلى الله عليه و سلم أ خ ذ ع ن ز ة ليس فيها شيء فحلبها النبي صلى الله عليه و سلم حلبها حتى م ل أ انيتهم ا ل أ و ا ن ي اللي عندهم كلها م ل أ ه ا و شرب النبي صلى الله عليه و سلم حتى شبع و شرب او بكر حتى شبع و اشربوا ام معبد حتى شبعت و تركوا عندها الحليب م ل أ عندها كل انيتها وهي تنظر وتتعجب مشوا. بعد قليل جاء ابو معبد فوجد الان آ ن ي مبدوء اين لك هذا قالت مر ة علينا رجل مبارك حلب لنا شيء عجيب الغنم ما في حليب وطلع منه الحليب فهذا من بركته ام معبد قصتها كل المؤرخين يذكرونها والسبب في ذكر ق ص ة ام معبد انها كانت مع ذ ك ي ة ا م ر أ ة ف ط ن ة و كانت ف ص ي ح ة جدا في كل كتب السير في كل ا ل أ ح ا د ي ث النبي صلى الله عليه و سلم لم يصف أ ح د النبي صلى الله عليه و سلم ب ا ل د ق ة التي وصفته أ م معبد مع أ ن ما راته الا تلك المره ا ل ص ح ا ب ة اللي يعيشون معه سنين ما استطاعوا أ ن يصفوا النبي صلى الله عليه و سلم كما وصفته أ م معبد و لذلك يعتبرون حديث أ م معبد هو المرجع في وصف النبي صلى الله عليه و سلم وصف شكل النبي صلى الله عليه وسلم فمن هنا حافظ المؤرخون على هذا الحديث ل أ ه م ي ت ه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم جاءت ا ل أ خ ب ا ر خلال ف ت ر ة اختفاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلت ا ل أ خ ب ا ر إ ل ى ا ل م د ي ن ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر لكن ل أ ن ه جلس ثلاثه ايام ت أ خ ر ما كانوا يعرفون متى سيصل و ل أ ن ه جاء من طريق غير م أ ل و ف فما احد يدري متى سيصل لكن متوقعين في اي ل ح ظ ة فكانوا ماذا يفعلون كانوا يخرجون كل يوم كل يوم مصعب بن عمير رضي الله عنه حتى يظهر م ك ا ن ة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحشد المسلمين يحشدهم لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا فيه معنى سياسي مهم وهو انه النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليحكم ليس فقط نبي هؤلاء كلهم انصاره فمن ك ث ر ة خروج المسلمين كان الكفار ايضا اللي من اهل ا ل م د ي ن ة اللي ما اسلموا كانوا ايضا يخرجون معهم بل حتى اليهود كانوا يخرجون لان حدث رئيسي ب ا ل ن س ب ة ل ل م د ي ن ة فكانوا يخرجون كل يوم بعد ص ل ا ة الفجر و يجلسون ينتظرون في الطريق الى ا ل م د ي ن ة من م ن ا ل م ك ة الى الظهر فاذا صار الظهر واشتدت الشمس رجع في يوم الاثنين اثني عشر ربيع اول من ا ل س ن ة الاولى من ا ل ه ج ر ة ا ل ه ج ر ة على ف ك ر ة لم تكن في اول محرم هم الان يحتفلوا فيها في اول محرم لا هذا ب ا ل ن س ب ة للتاريخ خ ل ن ا نقول ب ا ل ن س ب ة للقمر ومنازل القمر جعلوها في ب د ا ي ة ا ل س ن ة لكن ا ل ه ج ر ة حدثت في اثني عشر ربيع اول في اثني عشر ربيع اول من هذه السنه كان يوم اثنين في ذلك اليوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابو بكر الصديق كانت ا ل م د ي ن ة قد خرجت وانتظروا إ ل ى الظهر ولم ي أ ت ي النبي صلى الله عليه وسلم فرجعوا بعدما رجعوا بقليل جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عاد الناس جاء النبي صلى الله عليه وسلم فما كان احد قد بقي إ ل ا واحد يهودي ك ا ن مازال على ش ج ر ة ك ا ن يصعدون على ا ل أ ش ج ا ر ي ت أ م ل و ن فواقف على ش ج ر ة فشاف رجلين جايين من بعيد الناس كانوا قد ا ن ص ر خ و ا فاليهودي لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر صرخ قال يا بني قيل ة قيلة هي ج د ة من جدات الاوس والخزرج كان اليهود ما يسمونهم الاوس والخزرج يسمونهم بني قيل ة تحقيرا لهم فقال يا بني قيل ة هذا جدكم قد جاء الجد الحظ يعني نصيبكم وحظكم قد جاء فانتشر الخبر فورا رجع الذين كانوا قد عادوا و ب د أ و ا يتجمعون و ب د أ و ا ينشدون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع الابيات المشهور ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع جئت شرفت ا ل م د ي ن ة مرحبا يا خير داع ف ب د أ و ا ينشدون ها يستقبلون النبي صلى الله عليه و سلم بهذه ا ل م ظ ا ه ر العجيب ة اكثر المسلمين ما كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه و سلم ما يعرفون شكله فدخل النبي صلى الله عليه و سلم و دخل معه ابو بكر الصديق و كان في سن متقارب أ ب و بكر أ ص غ ر من النبي صلى الله عليه و سلم سنتين أ ص غ ر من النبي صلى الله عليه و سلم بسنتين فما كانوا يعرفون هل هذا هو النبي صلى الله عليه و سلم ولا هذا كل واحد يسال من منهم عارفين ا ل أ ن ص ا ر ما هم عارفين إ ل ى ان زالت الشمس انكشفت الشمس عن النبي صلى الله عليه و سلم فهنا أ ب و بكر ب د أ يظلل النبي صلى الله عليه و سلم فعرفوا أ ن هذا هو النبي و ب د أ الناس يقدمون على النبي صلى الله عليه وسلم ويتنازعون عليه يتنازعون عليه كل واحد يريد أ ن يجر إ ل ى مكان فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان قباء في دار قباء وهناك أ م ر فورا بعد ما نزل أ م ر ببناء المسجد أ و ل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدلك على أ ه م ي ة المسجد في ا ل إ س ل ا م المسجد ليس فقط مكان ل ل ص ل ا ة و ا ل ع ب ا د ة و إ ن م ا كان مركز بكل شيء عندهم كان مركز للحروب والتشاور والاجتماعات ا ل ر ئ ي س ي ة والذين و ليس لهم ماوى هكذا كان المسجد ب ا ل ن س ب ة إ ل ي ه م المركز الرئيسي فكان لا بد من بنائه ف أ و ل شيء ب د أ به النبي صلى الله عليه وسلم بناء مسجد قباء وهو أ و ل مسجد بني في ا ل إ س ل ا م أ و ل مسجد بني في ا ل إ س ل ا م والذي قال الله عنه لمسجد أ س س على التقوى من أ و ل يوم أ ح ق أ ن تقوم فيه فيه رجال يحبون أ ن يتطهروا والله يحب المطهرين ف أ و ل مسجد هو مسجد قباء أ س س النبي صلى الله عليه وسلم المسجد مسجد بسيط مسجد من طين واشترك ا ل ص ح ا ب ة كلهم فورا في بنائه فما أ خ ذ معهم إ ل ا أ ي ا م ق ل ي ل ة جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكان قباء يوم الاثنين والثلاثاء و ا ل أ ر ب ع ا ء والخميس في هذه ا ل ف ت ر ة وكان يستقبل الناس فيها يسلمون عليه وينظم أ م و ر ه م خ ا ص ة أ م و ر المهاجرين في يوم ا ل ج م ع ة تحرك النبي صلى الله عليه وسلم من قباء متجها نحو ا ل م د ي ن ة متجه نحو ا ل م د ي ن ة في الطريق أ د ر ك ت ه ص ل ا ة ا ل ج م ع ة ادركته صلاه الجمعه, الجمعة. كان الناس يصلون ا ل ج م ع ة قبل ذلك أ و ل من صلى ا ل ج م ع ة هو أ س ع د ا بن ز ر ا ر ة رضي الله عنه من ا ل أ ن ص ا ر قبل ا ل ه ج ر ة قبل ما يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم كانت ص ل ا ة ا ل ج م ع ة تقام و أ و ل من أ ق ا م ه ا أ س ع د ا بن ز ر ا ر ة أ ق ا م ه ا في بيته كان يقيمها في ب ي ت ي وكان اول جمعه ا ق ي م ة حضرها اربعين رجلا ولذلك بعض الفقهاء يعتبرون ان من شروط ص ل ا ة ا ل ج م ع ة يكون العدد اربعين رجلا وليس على هذا دليل صحيح سوى ان الذين حضروا كانوا اربعين لو حضروا ح د اربعين كان صاروا ح د اربعين فليس فيها دليل يجبر على العدد هذا وليس هناك نص على هذا العدد لكن هذا الذي تجمع في دار اسعد بن زورارا فادركت النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ص ل ا ة ص ل ا ة ا ل ج م ع ة وهو في ديار بني سالم النعوف فاما النبي صلى الله عليه وسلم تقام ا ل ج م ع ه فاقيمت ا ل ج م ع ه في ديار بني سالم ا ن ع و ف وحطب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فكانت ا و ل خطبه يحتوى النبي صلى الله عليه وسلم اوال خطبه جماعه يحتوى النبي صلى الله عليه وسلم في ديار بني سالم النعوف ما بين قباء و ا ل م د ي ن ة فطريق ي ا ل ما بين قباء و ا ل م د ي ن ة ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم دخله المدينه كلما مر على حي من الاحياء كان س ا د ة الحي يمسكون ا ل ن ا ق ة يريدون ان ينيخوها ي د ع ل و ه ا عندهم تعال يا رسول الله عندنا نحن عندنا العدد و ا ل ع د ة والمنعه نحن نحميك نحن ندافع عنك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوها فانها م أ م و ر ة اتركوا ا ل ن ا ق ة فانها م أ م و ر ة فيتركون ا ل ن ا ق ة فاذا مر على حي اخر جروه و يقول دعوها فانها م ا م و ر ة فما زال ينتقل من حي إ ل ى حي تارك الناقه هو لا لا يوجهها ا ل ن ا ق ة الواحده تمشي كل ما امسكها احد يامره م ان يتركوها حتى وصلت إ ل ى ديار بني النجار و وصلت الى ارض فضاء ليتيمين و هناك بركه بركه الناقه في ذلك المكان المبارك الذي بارك الله فيه فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن هذه ا ل أ ر ض قالوا ليتيمين قال من وليهما ف ج ا ب و ه قال أ ر ي د ان اشتري منك هذه ا ل أ ر ض قال هي لك يا رسول الله قال لا فاشتراها منه اشترى ا ل أ ر ض هذه منه ثم أ م ر أ ن يبنى عليها المسجد النبوي أ ك ر م المساجد و أ ط ه ر المساجد بعد بيت الله الحرام هذا المكان باختيار من الله سبحانه تركت ا ل ن ا ق ة حتى أ ن ا خ ت في ذلك المكان باختيار الله عز وجل الله أ م ر ه ا أ ن تبرك في ذلك المكان فكان هذا سر بناء المسجد النبوي في ذلك المكان أ ن ه من الله سبحانه وتعالى ليس باختيار النبي صلى الله عليه وسلم ولا باختيار أ ح د الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار ذلك المكان فكان هذا المكان المبارك الطاهر المسجد النبوي شرفه الله ب د أ بناء المسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ا ل ص ح ا ب ة كل من يريد أ ن يسكن عنده فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يسكن في دار أ ب ي أ ي و ب ا ل أ ن ص ا ر ي رضي الله عنه وكان عنده دار واسعه من طابقين كان عنده دار من طابقين بيت من طابقين فقال للنبي صلى الله عليه وسلم انت تكون في الاعلى ما يصير انا اكون فوقك انت تكون في الاعلى انا اكون في الطابق الاسفل فقال يا ابا ايوب نحن قوم يغشانا الناس يعني الناس ت ز و ر ن ا وفي الصعود الينا والنزول مشقت فانا اكون تحت وانت تكون فوق فوافق ابو ايوب وافق ابو ايوب وبدا ء المسجد. بدأ بناء د أ ب المسجد و الكل يعمل في بناء المسجد فورا هكذا بدون ت أ خ ي ر من اليوم الاول يبنون لان الله سبحانه وتعالى ارسلنا لنعمر الارض نعمر الارض هو الذي ا ن ش أ ك م في الارض و استعمركم فيها مطلوب منا ان نعمر الارض ما في ت أ خ ي ر في هذه ا ل ق ض ي ة ف ب د أ بناء المسجد فورا و هم ينشدون وهم ينشدون اللهم لا عيش الا عيش ا ل ا خ ر ة فاغفر للانصار و ا ل م ه ا ج ر ة و كان النبي صلى الله عليه و سلم ينشد معهم و يقول اللهم لا عيش الا عيش ا ل ا خ ر ة فاغفر للمهاجرين و الانصار ما كان يعرف ينشد و ما علمناه الشعر و ما ينبغي له كان اذا حاول ينطق ببيت الشعر يخطئ رغم فصاحته الللللل storneilسלEMA ما يعرف ينطق الشعر حتى الشعر الذي يعرفه الناس و سهل على السنه ما كان يعرف ينطقها صلى و س ل م و اذا حاول ان ي ن ط ق يخطئ وما علمناه الشعر وما ينبغي له فكان اذا انشد معهم هذا البيت يقول فاغفر للمهاجرين و الانصار سيخطئ ص لانه ى ل ل عليه وسلم ل ه ما ينبغي له الشعر و كان يعمل معهم صلى الله عليه و سلم هو يحمل معهم فكانوا يعتبون لان لأ جلسنا والنبي يعمل العمل كيف؟, كيف نجلس والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل فكانوا يشتدون في العمل يجدون في العمل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل يحمل الطوب معهم يحمل الطين معهم. القن وكان الناس يحملون ل ب ن ة ل ب ن ة وكان عمار بن ياسر رضي الله عنه يحمل لبنتين لبنتين الناس تحمل طابوبه طابوبه وهو ثنتين, ثنتين. ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم دعا له في ذلك اليوم دعا له ثم قال ك ل م ة ع ج ي ب ة قال ويح عمار تقتله الفئه الباغيه في ذلك الموطن في ا ل س ن ة الاولى ل ل ه ج ر ة يخبر عن الحدث الذي حدث بعد اكثر من خ م س ة وثلاثين س ن ة في صفين عندما قتل عمار رضي الله عنه في يوم ص ف ي ن في الليل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ينام ابو ايوب الانصاري وزوجته من ش د ة حبهم النبي صلى الله عليه وسلم خ ا ي ف ي ن يمشون فوق يزعجون النبي صلى الله عليه وسلم فراحوا وناموا في ز ا و ي ة البيت في الركن عشان ما يزعجون النبي صلى الله عليه وسلم و خ ا ي ف ي ن يطلعون اي ح ر ك ة يزعجون النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ادبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدين زادت عليهم ا ل م ش ك ل ة عندهم ج ر ة فيها ماء فانكسرت وصب الماء على الارض وبيوتهم ما هي متقنه مثل بيوت اليوم فالماء م م ك ن ينزل ينقط فخافوا ان ه ينقط على النبي صلى الله عليه وسلم ف ي و ق ض ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم ما عندهم الا لحاف واحد فقاموا يجففون الماء باللحاف مالهم وطول الليل هم صاحين ي لما صار الصبح جاء ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم الله. ما احنا قادرين ا ل ن ا م فوق وانت تحت ح نرجوك ا الله ا طول ص فينا كذا انت كنام فوق وما حنام تحت فاستجاب له م النبي صلى الله عليه وسلم ونام في الطابق الثاني النبي صلى الله عليه وسلم أ ر س ل زيد بن ح ا ر ث ة الذي كان يسمى كما ذكرنا زيد بن محمد أ ر س ل زيد وكان من أ ه ل بيته متربي معاه في البيت أ ر س ل ه ل ي أ ت ي ب أ ه ل ه ي أ ت ي ب ف ا ط م ة ي أ ت ي بنات النبي صلى الله عليه وسلم ي أ ت ي ب أ ه ل ه فجاء ب أ ه ل ه كذلك ج ا ء ب أ ه ل أ ب ي بكر الصديق ع ا ئ ش ة و أ س م ا ء سنذكر بعد قليل ماذا حدث ل أ س م ا ء لكن أ ه ل أ ب و بكر الصديق و أ ه ل النبي صلى الله عليه و سلم أ ر س ل النبي صلى الله عليه و سلم من ي أ ت ي بهما في هذه ا ل ف ت ر ة حدثت أ ي ض ا مع بدايات ا ل ه ج ر ة حدثت أ ح د ا ث ر ئ ي س ي ة من ذلك أ ن النبي صلى الله عليه و سلم لما انتشر خبر مجيئه الى ا ل م د ي ن ة بعض الناس ب د أ و ا يحرصون على م ق ا ب ل ة النبي صلى الله عليه و سلم من هؤلاء الذين حرصوا على م ق ا ب ل ة النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام في الحديث عن عبد الله بن سلام ان عبد الله بن سلام كان حبرا من احبار يهود عالم كان من علماءهم فيحدث عن نفسه يقول كان كنت عند خالتي كانت عند خالته جالس لما جاء الخبر لما جاء الخبر ان محمدا قد جاء فكبر الله اكبر فتعجبت خالته كيف يكبر لهذا الرجل الذي يقول انه نبي قالت والله لو جاء موسى بن عمران ما كبرت هذا التكبير فقال يا خالتي هو و موسى اخوان هو نبي وهذا نبي قالت لا ويحد كيف تقول هو نبي قال فيه كل العلامات ا ل م ذ ك و ر ة عندنا في ا ل ت و ر ا ة قالت لا اذهب و ت أ ك د فراح عبد الله بن سلام والتقى مع النبي صلى الله عليه وسلم و ت أ م ل في العلامات وراها جميعا بما فيها خاتم ا ل ن ب و ة فاطمان فشهد الشهادتين اسلم اول يهودي يسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه ثم انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تنشر خبر اسلامي ف إ ن ي ه و د أ ه ل غد اهل غدر اكتم خبري واستدعي س ا د ة يهود و ا س أ ل ه م عني أ م ا م الناس وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس بينما هو جالس عبد الله بن س ل م مختفي طلب النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يستدعى س ا د ة اليهود فجاء س ا د ة اليهود والتقو ا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدا يحدثهم يشرح لهم ا ل إ س ل ا م ط ب ع ا ه م رافضين ا ل إ س ل ا م قال ما تقولون في عبد الله بن سلام قالوا هو سيدنا وحبرنا وعالمنا ها عندنا احسن من عبد الله بن سلام هو اعلم واحد فينا هذا الكلام امام الناس فخرج عبد الله بن سلام مكان مختفي فقال فانا اشهد ان لا اله الا الله وان م ح م د رسول الله حجه على اليهود امام الناس جميعا فقالوا هو سفي هنا وكذب ا ن ا وجاه ل ن ا لا ي ق ت ي ن ك ان ظ ر غدر ا ل يهود ل ي س ل ه م كلمة ل ي س ق ب ل دقيقة م ا في ل ح ظ ا ت ك ا ن و ا ي ش ه د و ن انهم ع ا ل ه م و ل و ن انهم يقولون انهم يهود ل ن ه م يقولون ا ن ه ذ ا ق و ل و ن انهم ي ه و د ل ي س ل ه م ع ه و د و م ع ذلك ل م ي س ل م و ا تقول صفية رضي الله عنها ز و ج ة النبي صلى الله عليه وسلم بنت حي ي بن اخطب حي ي بن اخطب سيد من سادات اليهود هذه بنته تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد تقول كنت احب ابناء ابي اليه من اولاد ابي كنت احب الناس اليه وما راني قط الا واستقبلني واحتضنني وكنت احب الناس الى عمي ياسر ا بن اخطب فحي بن اخطب وياسر بن اخطب ممن ر أ و ا النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوه ورجعوا تقول أ ن ا كنت م ت ع و د ة أ و ل ما ي أ ت و ن إ ذ ا جيت هم يستقبلوني ويحضنوني كانت صغيره قل في ذلك الوقت في ذلك اليوم لما جاءوا جئت إ ل ي ه م م ق ب ل ة فوالله ما التفتوا الي وكانوا في منتهى الغم يعني مهمومين قل وانا أ س م ع ه م هي تحدث الحديث قل أ ن ا أ س م ع ه م تذكر هذا الحديث فيما بعد فتقول يقول ابي لعمي قال اهو هو قال نعم قال هو النبي ا ل ل ي نجده في ا ل ت و ر ا ة قال نعم قال اعرفت بكل علاماته قال نعم هو هو قال ماذا عزمت عرفت وعرفت ان النبي ايش ناوي تعمل قال عزمت على عداوته ابد الدهر شوف يعرفون الحق ومع ذلك ي ع ن ي د و ن فهذا من ش أ ن ي ه و د قاتلهم الله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما استقر ا ل أ م ر استدعى س ا د ة اليهود و س ا د ة ا ل م د ي ن ة و أ ص د ر م ج م و ع ة من ا ل أ و ا م ر ا ل آ ن يحكم أ ص د ر م ج م و ع ة من ا ل أ و ا م ر من هذه ا ل أ و ا م ر أ ص د ر أ م ر المؤاخاه بين المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر كل واحد من ا ل أ ن ص ا ر يختار واحد من المهاجرين فالنبي صلى الله عليه وسلم فورا نظم هذه ا ل م س أ ل ة وفعلا ب د أ ا ل ت آ خ ي فورا ب د أ ا ل ت آ خ ي بين المهاجرين والانصار فسعد بن الربيع رضي الله عنه اختار عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال هذا اخي واخر عبد الرحمن بن عوف الى البيت قال يا اخي كل شيء عندي لك نصفه كل شيء عندي لك نصفه نصف مالي ونصف بيوتي ونصف اغراضي كل شيء لك نصفه والمهاجرين رضي الله عنهم ما استغلوا هذه ا ل م س أ ل ة فقال بارك الله لك في اهلك ومالك دلني على السوق عبد الرحمن بن عوف جاء ما معه ولا شيء ما معه شيء لكن سبحان الله كان رجل اقتصاد كل واحد سبحان الله له موهبه كان رجل اقتصاد يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو باع التراب لربح فيه لو بيع تراب يربح عبد الرحمن بن عوف لما مات ترك ث م ا ن ي ة ملايين دينار هكذا ث م ا ن ي ة ملايين فانظر و ت أ م ل لما يكون انسان عنده هذه ا ل م و ه ب ة ويستغلها فقال الله يخلي لك اهلك ويخلي لك مالك انا اتولى امري بس دني السوق و ي ن ه ما يعرف السوق و ي ن ه اول ما هاجر فدل على السوق فربح وظل ربح ه حتى وصل الى هذه ا ل م ك ا ن ة وكان من اغنى الناس رضي الله عنه واصدر النبي صلى الله عليه وسلم قوانين انه ما في عهد يعقد في المدينه ما في ليس من حق احد ان يعمل عهود او التزامات مع احد خارج ا ل م د ي ن ة الا النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز لليهود ان يعمل عقود لوحدهم ولا س ا د ة ا ل م د ي ن ة خلاص هو الذي يحكم واصدر امرا ان من كان له حق فالمرجع فيه ل الاسلام الاسلام ياخذ الحقوق المظالم يفصل بينها ثبت الهيمنه ة ثبت ا ل ي م ن ة ل ل إ س ل ا م على الناس والرجوع إ ل ى المسلمين في عند الاختلاف و أ ص د ر أ م ر شديد بالنسبه لقريش أ ن ه لا يجوز ايواء ح د من قريش أ ي واحد ي أ ت ي من قريش لا يحمى ولا يعطى الجوار ولا يعاقد ليس له جوار وهذا فيه إ ع ل ا ن الحرب على قريش لا صلح ولا هدنه مع قريش بالذات قريش فثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الامور ورتب امر ا ل م د ي ن ة بهذه القوانين مع ت أ س ي س ا ل د و ل ة ا ل ا س ل ا م ي ة في هذه ا ل ف ت ر ة مع بدايات الاسلام يموت سيد من سادات الانصار اسعد ا بن ز ر ا ر ة رضي الله عنه مع بدايات الاسلام مات اسعد ا بن ز ر ا ر ة الذي ذكرنا اول ج م ع ة و ق ي م ة في الاسلام اقيمت في بيته وهو الذي خطبها فمات رضي الله عنه مع هذه الايام الاولى ايضا كان رسول الله صلى الله عليه و بكر ارسلوا من ي أ ت ي باهلهم كان مضى اربع اشهر الان من ا ل ه ج ر ة في خلال هذه الاربع اشهر لم يولد مولود للمسلمين مولود ذكر كل ما ولد مولود ذكر للمسلمين مات كل مواليد ما يا اناث يا موته فانتشرت ا ش ا ع ة نشرها اليهود قالوا سحرنا المسلمين فلا يولد لهم مولود ذكر خلاص راح ينقطع نسبهم سحرناهم لن يولد لهم ذكر واستمر الامر اربع شهور تخيل انت م د ي ن ة ك ا م ل ة لا يولد فيها ذكر اربع شهور حتى صدق الناس ا ل ا ش ا ع ة اربع شهور معقول ما يحدث هذا في أ ي م د ي ن ة في الدنيا لكن حدث هذا في ا ل م د ي ن ة وصدق الناس الاشاعر الى ان جاءت اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها كانت ز و ج ة الزبير بن العوام رضي الله عنها والزبير يكون ابن ع م ة النبي صلى الله عليه وسلم ابن ص ف ي ة ع م ة النبي صلى الله عليه وسلم وصلت اسماء وكانت حامل على وشك ا ل و ل ا د ة وصلت الى ا ل م د ي ن ة في ن ه ا ي ة هذه الاربع شهور لما وصلت ا ل م د ي ن ة ولدت فولدت عبد الله ا بن الزبير رضي الله ع ن ه م ولم يمت ما مات ففورا امرت اسماء من ي أ خ ذ عبد الله ا بن الزبير الى النبي صلى الله عليه وسلم ولد مولود ذكر حي ما مات اول واحد فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح به فرحا شديدا واخذ تمر مضغها ووضعها في فم عبد الله بن الزبير فكان اول شيء دخل في جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم فمن ش د ة فرح المسلمين ان ولد لهم ذكر ولم يمت حملوا هذا الطفل الرضيع عبد الله بن الزبير حملوه فوق الروس ؤ وسووا م ظ ا ه ر ة في ا ل م د ي ن ة قاموا يدورون في ا ل م د ي ن ة الله اكبر الله اكبر هكذا فرح بهذا المولود الذكر الذي ما مات فانقطعت به ا ش ا ع ة يهود يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما شهد مشهد مقتل عبد الله بن الزبير على يد جيش الحجاج ا بن يوسف الثقفي لما قتلوه فكبر جيش الحجاج لما قتل عبد الله بن الزبير فيقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما والله والله لقد شهدت و ل ا د ت ه وشهدت وفاته فوالله للذين كبروا يوم مولده خير من الذين كبروا يوم مقتله ل كلهم ب ر و يوم و ا م د ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم فرحا بعبد الله بن الزبير ايضا في هذه ا ل ف ت ر ة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ع ا ئ ش ة ام المؤمنين بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنه في هذه ا ل ف ت ر ة أ ي ض ا كل هذه ا ل أ ح د ا ث في ا ل س ن ة ا ل أ و ل ى ل ل ه ج ر ة جاء الوحي ب ز ي ا د ة ا ل ص ل ا ة ا ل ص ل ا ة مرت في ثلاث مراحل في ا ل م ر ح ل ة ا ل أ و ل ى في ا ل م ر ح ل ة ا ل أ و ل ى من الاسلام كانت ا ل ص ل ا ة على الخيار ما كانت فرض كانت ا ل ص ل ا ة الناس النبي صلى الله عليه و سلم يحث الناس على ا ل ص ل ا ة لكن ما كانت فرضا الا صلاه القيام ص ل ا ة القيام هي التي كانت فرض يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا كانت فرض في ا ل ب د ا ي ة كانت فرض على النبي صلى الله عليه وسلم ثم على المؤمنين لكن الصلوات ا ما كان في صلوات م ف ر و ض ة على المسلمين الى ا ل إ س ر ا ء والمعراج حين فرضت الصلوات الخمس فرضت الصلوات الخمس في الاسراء و ا ل م ع ر ج قبل ذلك كان المسلمين يصلون لكنها كانت على الخيار لما فرضت في المعراج صارت فرضا على المسلمين الصلوات الخمس هذه الصلوات الخمس كانت ركعتين ركعتين كل الصلوات ركعتين ركعتين الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وظل المسلم يصلون ركعتين ركعتين الى ا ل ه ج ر ة بعد ا ل ه ج ر ة جاء الوحي ب ز ي ا د ة الصلاه فزيد في الظهر والعصر والمغرب والعشاء و ب ق ي ة الفجر على ما هي ف ا ل ز ي ا د ة هذه كانت بعد ا ل ه ج ر ة فكان الناس يجتمعون للصلاه و كانوا يجتمعون ل ل ص ل ا ة بدون ع ل ا م ة بدون إ ش ا ر ه ما كان في أ ذ ا ن كانوا يتحينون الوقت و يجتمعون في المسجد يصلون و كان النبي صلى الله عليه و سلم يريد ن يبحث عن ع ل ا م ة يعلمهم بها أ ن ه جاء وقت ا ل ص ل ا ة فما كان يجد ففكر أ ن يعمل ناقوس كما يفعل النصارى ف قال ابحثوا لي عن ناقوس ما كان عندهم ناقوس ف ب د أ و ا يبحثون عن ناقوس في ذلك اليوم بينما عبد الله بن زيد بن ثعلبه ة عبد ا ل ل بن زيد بن تعلبة زيد كان نائما ً ف و هو نائم في المنام ر أ ى رجل يمر عليه و معه ناقوس قال يا رجل تبعني هذا الناقوس هذا في المنام في الرؤيا قال لمن قال ننادي به ل ل ص ل ا ة قال أ ل ا أ د ل ك على خير من ذلك قال نعم قال إ ذ ا حان وقت ا ل ص ل ا ة فقولوا الله أ ك ب ر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد أ ن لا اله الا الله اشهد ان م ح م د رسول الله اشهد ان م ح م د رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله أ ك ب ر الله اكبر لا اله الا الله فاستيقظ عبد الله بن زيد على هذا على هذه ا ل ر ؤ ي ا فذهب إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بهذه ا ل ر ؤ ي ا قال هذه رؤيا خير علمها بلال فهو اندى منك صوتا وفي هذا تعليم ل ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة في هذه ا ل م س أ ل ة ان الذي يؤذن هو الاجمل صوتا الصوت ل ي ه ل ا ج م ل هو الذي يؤذن عبد الله بن زيد, بن زيد هو الذي جاء بالخبر لكن النبي صلى الله عليه وسلم امر ان بلال هو الذي يؤذن فقام بلال وصعد المسجد و ب د أ يؤذن بينما بلال رضي الله عنه يؤذن سمع ا ل أ ذ ا ن عمر الخطاب وكان لتوه قد استيقظ من نومه و ر أ ى نفس الرؤيه نفس الرؤيه راها فلبست و ل ب س ر ع ة وانطلق ا ل ن ب ي صلى ا ل ل ه عليه وقال س ل م والله يا رسول الله لقد ر أ ي ت هذا ا ل أ م ر في منامي قال ذلك خير هذا خير وجاء بعد ذلك الوحي يثبت هذا ا ل أ م ر فكان هذا ب د ا ي ة ا ل أ ذ ا ن من المسلمين بعد ذلك لما استقر أ م ر ا ل إ س ل ا م و أ م ر المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم ا ل آ ن يريد أ ن ي ب د أ الجهاد مع قريش ف أ و ل ما فعل أ ن ه جهز س ر ي ة سمع أ ن ق ا ف ل ة ل أ ب ي جهل يقودها أ ب و جهل قادمه من الشام فيها ث ل ا ث م ا ئ ة رجل فجهز النبي صلى الله عليه وسلم أ و ل س ر ي ة في ا ل إ س ل ا م أ و ل لواء في ا ل إ س ل ا م لحمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه ف ح م ز ة جهز ثلاثين مقاتل وانطلقوا انطلقوا حتى وصلوا الى ا ل ق ا ف ل ة وكاد يحدث القتال بين الجهتين كان هذا في م ن ط ق ة لبني ض م ر ة وكان أ ح د ق ا د ة بني ض م ر ة اسمه مجدي بن ع م ر فمجدي بن ع م ر أ خ ذ جماعته ووقف بين ا ل ق ا ف ل ة وبين الجيش بين س ر ي ة ح م ز ة قال ما يحدث القتال في أ ر ض ه وسمح ل ل ق ا ف ل ة تمر فما استطاع ح م ز ة يفعل شيء لانه كان م أ م و ر كان م أ م و ر انه ي أ ت ي ل ل ق ا ف ل ة ما م أ م و ر ان يقاتل غير هذا فمجدي بن ع م ر هو الذي منع القتال وكان هذا في رمضان من ا ل س ن ة الاولى ل ل ه ج ر ة فامر الجهاد ب د أ من اول س ن ة وامر الجهاد ب د أ في هذا الشهر المبارك في رمضان الكريم ودائما ارتباط الجهاد مع رمضان رمضان ليس شهر كسل وشهر خمول رمضان شهر جهاد وشهر وشهر ق و ة وهكذا نجد أ ن ا ل أ ح د ا ث العظام ل ل إ س ل ا م تحدث في رمضان أ و ل جهاد أ و ل س ر ي ة ل ل إ س ل ا م في رمضان من ا ل س ن ة ا ل أ و ل ى في شوال جهز النبي صلى الله عليه وسلم س ر ي ة أ خ ر ى ب ق ي ا د ة ع ب ي د ة ا بن الحارث ا بن عبد المطلب فكان يؤمر عليها أ ق ا ر ب يؤمر عليها أ ق ا ر ب ل أ ن ه م سيقاتلون قريش سيقاتلون قريش فيريد القرشيين هم الذين يتولون ا ل أ م ر ما يتولاه غيرهم حتى يعلم الناس ان ا ل م س أ ل ة ا ل م س أ ليست ة ل ق ب ي ل ة ضد ق ب ي ل ة هم نفس ا ل ق ب ي ل ة لكن هو دين ضد دين فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف ان في ق ا ف ل ة لابي سفيان مئتي ن رجل جايين فيها ق ا ف ل ة ض خ م ة فامر عبيده ان يجهز لها س ر ي ة فجهز ستين رجل كلهم مهاجرين في ا ل س ر ي ة الاولى في ا ل س ر ي ة ا ل ث ا ن ي ة كلهم مهاجرين ما اشترك الانصار فيها وفعلا انطلق نحوهم كان ابو سفيان مستعد كان أ ب و سفيان مستعد ف أ ن ق ذ ا ل ق ا ف ل ة وجعل هناك ر م ا ت يرمون, يرمون ا ل س ر ي ة يحجزونها حتى تمر ا ل ق ا ف ل ة وفعلا استطاع أ ن ينجب القاتله حدث, حدث, حدث رمي لكن لم يحدث قتال بعد ذلك في ذي ا ل ق ع د ة في الشهر التالي هكذا ت د و ا ل أ م ر الجهاد فورا في الشهر التالي جهز النبي صلى الله عليه وسلم س ر ي ة ب ق ي ا د ة سعد ا بن أ ب ي وقاص ا بن خالته خالة النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيها عشرين رجل فخرج هؤلاء إ ل ى أ ي ض ا ق ا ف ل ة لقريش في م ن ط ق ة الخرير م ن ط ق ة ق ر ي ب ة من ا ل م د ي ن ة وذهبوا م مشيا الأقدام ش و ا على مشيا على ا ل أ ق د ا م لكن ا ل ق ا ف ل ة سبقتهم ا ل ق ا ف ل ة سبقتهم فما حدث أ ي ض ا فيها قفله في هذه ا ل ف ت ر ة جاءت ا ل أ خ ب ا ر من م ك ة بموت سيد من سادات م ك ة وعظيم من عظمائها وواحد من كبار من عاند النبي صلى الله عليه وسلم مات الوليد ا بن ا ل م غ ي ر ة أ ب و خالد مات في هذه ا ل ف ت ر ة ما شارك في بدر وما شارك في بدر مات قبل هذه ا ل أ ح د ا ث بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه للقتال هذا قبل كل هذا قبل غ ز و ة بدر الكبرى خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أ و ل غ ز و ة يغزوها بنفسه غ ز و ة ا ل أ ب و ا ء وتسمى أ ي ض ا غ ز و ة ودان ا ل أ ب و ا ء أ و ا ل د ا ن أ و ل غ ز و ة يقودها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وهذه حدثت في ص ف ر في صفر في ا ل س ن ة الثانيه ة ل ل ج ر صفر ة في في ا ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة ل ل ه ج ر ة سعد بن أ ب ي وقاص كان في ن ه ا ي ة شواذ دخل عليه ذي ا ل ق ع د ة شهر حرام ما قاتل فيه ثم عندنا ذي ا ل ح ج ة أ ي ض ا ليس فيه قتال ل أ ن من ا ل أ ش ه ر الحرم ثم محرم من ا ل أ ش ه ر الحرم ليس فيه قتال لذلك توقف القتال ثلاثه ش ه و ر أ و ل ما انتهت ا ل أ ش ه ر الحرم دخل صفر خرج النبي صلى الله عليه وسلم فالذي أ و ق ف القتال هو تحريم ا ل أ ش ه ر الحرم دخل صفر في ا ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل ه ج ر ة النبي صلى الله عليه وسلم ا ل آ ن جهز جيش بنفسه وانطلق يريد قريشا يريد قريشا ف أ ي ض ا أ د ر ك قريش عند بني ضمره م ر ة أ خ ر ى هنا تدخل مخشي ا بن ع م ر من س ا د ة بني ضمره فحاجز بين الجيشين وطلب العهد من محمد طلب ا ل ه د ن ة فحدثت م ع ا ه د ة صلح ما بين بني ض م ر ة وبين المسلمين وهذه اول م ع ا ه د ة صلح في الاسلام م ع ا ه د ة ه د ن ة في الاسلام حدثت مع بني ض م ر ة في ربيع الاول بعد ما انتهى ا س ف ر في ربيع الاول خرج النبي صلى الله عليه وسلم م ر ة اخرى بنفسه في غ ز و ة ث ا ن ي ة في غ ز و ة بواط غ ز و ة بواط خرج النبي صلى الله عليه وسلم بمائتين راكب اكبر جيش يعد ه حتى الان مائتين راكب يقصد فيها ق ا ف ل ة ض خ م ة لقريش الفين وخمسمائه بعير تخيل حجم هذه ا ل ق ا ف ل ة يحرسها م ئ ة راكب من قريش ب ر ئ ا س ة اميه بن خلف لكن استطاعت ايضا هذه ا ل ق ا ف ل ة ان تنجو سماعه الاخبار وفروا فروا من مكان غير معهود ونجت القافلة ولم قتال القافلة يحدث、رتال. بعد شهرين من هذا في جماد ا ل أ و ل خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غ ز و ة ث ا ل ث ة بنفسه في غ ز و ة تسمى غ ز و ة ا ل ع ش ي ر ة أ ي ض ا ً لاعتراض ق ا ف ل ة من قوافل قريش جايه من الشام وهنا وصل إ ل ى ديار بني مدلج فبني مدلج أ ي ض ا ً حجزوا ا ل ق ا ف ل ة وخلوها تمر وطلبوا العهد والصلح ان يا محمد ما يحدث قتال في أ ر ا ض ي ن ا فصالحوا المسلمين وحدث الصلح مع بني مدلج والنبي صلى الله عليه وسلم أ ق ا م في تلك المنطقه ة ش ر ا كاملا شهرا كاملا حتى يثبت ع ز ة ا ل إ س ل ا م هذه المناطق ا ل آ ن كلها ب د أ ت تواجع المسلمين و ب د أ ت تخضع ل س ل ط ة ا ل إ س ل ا م والقوافل تمر منها هربا تفر ه ر ب وليش ب د أ ت تخاف فالنبي صلى الله عليه وسلم يثبت س ل ط ة ا ل إ س ل ا م في هذه ا ل ف ت ر ة رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد إ ق ا م ت ه شهر في بني مذلج بعدما أ ق ا م ب ع د ة أ ي ا م فقط ليالي قيل عشر أ ي ا م فقط بعدما رجع من هذه ا ل غ ز و ة هجم هجمت ق ب ي ل ة فهر كرز بن جابر الفهري ومعه م ج م و ع ة هجموا على أ ط ر ا ف ا ل م د ي ن ة هجموا على أ ط ر ا ف ا ل م د ي ن ة و أ خ ذ و ا من ثمار ا ل م د ي ن ة وقتلوا رجلا من ا ل أ ن ص ا ر كان يعمل في م ز ر ع ة وفروا وصلت الصرخات الى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فورا صعد على فرسه وانطلق ا ل ص ح ا ب ة سمعوا ان النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فكل واحد ركب اللي عنده ب د أ يلحقون النبي صلى الله عليه وسلم يتبعون كرز بنو جابر الفهري فكرز ب د أ يتخلص من التمر اللي معاه يريد ينجو ا ل آ ن والنبي صلى الله عليه وسلم وراه اول من تبعه هو النبي صلى الله عليه وسلم و ا ل ص ح ا ب ة يلحقون النبي صلى الله عليه وسلم هكذا جيش فورا اقتحام سريع وظل هذا يتخلص من ا ل أ غ ر ا ض حتى يتخلص من أ غ ر ا ض اللي هو جايبها والمسلمين وراءه ما أ د ر ك و ه إ ل ا عند بدر هذه المسافه ا قطعوها ثم إ ن ه فر نجا والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك رجع ثم حدثت آ خ ر س ر ي ة قبل غ ز و ة بدر وكان لها أ ث ر كبير في ا ل إ س ل ا م س ر ي ة عبد الله بن جحش رضي الله عنه كان معه ثمانيه ة كان م ع ثمانية من المهاجرين من بين الذين معه سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أ ع ط ا ه كتاب قال لا ما تفتح الا بعد يومين ما تمشون يومين تفتح الكتاب ولا تكره احد بعد يومين هؤلاء فقط ث م ا ن ي ة فتحوا الكتاب واذا في اوامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرصدوا عير قريش ابل ا قريش واذا استطاعوا ان يغنوا منها شيء يفعلوا اذا استطاعوا يغنوا شيء يفعلوا فاعدوا كمين كلهم ث م ا ن ي ة ع د و ا كمين بينما هم في انتظار ق ا ف ل ة قريش بعير سعد بن ابي وقاص كان هو يتناوب مع عتبه بن غزوان م ر ة هذا يركب م ر ة هذا يركب على البعير هذا البعير اللي هم يتناوبون عليه فرق فقاموا يلحقونه فبقى س ت ة واثنين رايحين يلحقون هذا البعير فجاءت ق ا ف ل ة قريش في هذه ا ل ف ت ر ة هؤلاء مستعدين كمين عاملين في هذا ا ل ف ت ر ة كان هذا آ خ ر يوم في رجب آ خ ر يوم في رجب هم كانوا ي ظ ن و ا أ ن شعبان دخل رجب من الاشر الحرم ما يجوز فيه القتال شعبان ما كان قد دخل لكن هم كانوا ظنوا أ ن شعبان دخل ف ا س ت ع د و ا بالكمين وهجموا على ا ل ق ا ف ل ة ف أ ج أ و ا ا ل ق ا ف ل ة ا ل ق ا ف ل ة اختل توازنها هرب الذي فيها استطاعوا ان يقتلوا عمرو بن الحضرمي وهو اول قتيل في الاسلام اول كافر يقتله المسلمون عمرو بن الحضرمي واسروا اثنين هم كلهم س ت ة انظر قتلوا واحد واسروا اثنين كيسان الحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله اسروا هذولا ث ن ي ن والباقي اللي في ا ل ق ا ف ل ة فروا واخذ المسلمون كل ا ل ق ا ف ل ة الربيع كان يرسل م ي ت ي ن يرسل ثلاثين ستين ما فعلوا شيء هؤلاء س ت ة اخذوا ا ل ق ا ف ل ة ك ا م ل ة قدره الله عز وجل المهم هذه كانت اول غ ن ي م ة في الاسلام واول ا س ر ة في الاسلام الحكم ا بن كيسان وعثمان بن عبد الله واول قتيل من الكفار عمرو بن الحضرمي لكن ا ل م ش ك ل ة ان هذا ك ل حدث في الشهر الحرام في رجل رجعوا إ ل ى المسلمين كانت ا ل أ خ ب ا ر قد انتشرت قريش أ ش ا ع ت في العرب أ ن المسلمين قد أ ح ل و ا ا ل أ ش ه ر الحروم وهذه كانت ك ب ي ر ة من الكبائر عند العرب حروب اللي يسمونها حروب الفجار أ ن ه م فجروا في ا ل أ ش ه ر الحروم س ل م ي ي ن قاتلوا ن يبدأون ل ل ق ت ا في ا ل أ ش ه ر الحروم فهذا أ م ر عظيم فلما جاءوا إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أ ع ط و ه الغنائم رفض ي أ خ ذ ه ا كيف تقاتلون في الشهر الحرام قال والله و ا يا رسول الله ولنا شعبان دخل فالنبي صلى الله عليه وسلم و ض ب ما رضي يا اخذ الغناء ارسلت قريش الان رسلها الى النبي صلى الله عليه وسلم قال استحللت الشهر الحرام قال لا ما استحللنا الشهر الحرام هذا خ ط أ حدث خ ط أ كانوا يظن و ا شعبان دخل ما دخل شعبان فهذا نعتذر اليكم نحن لا نحل الشهر الحرام قالوا اذن ترجع لنا الحكم ا بن كيسان وعثمان بن عبد الله قال لا. حتى يرجع سعد بن ابي وقاص وعتبه غ ز و بن غزوان اللي رايحين دور و ن البعير ما رجعوا ضاعوا ف ك ا ن ا ل ل ب ي صلى الله عليه وسلم خائفا ان تكون قريش اسرتهم قال اذا رجع هؤلاء الاثنين نعطيكم اسراءهم وفعلا بعد قليل رجع الاثنين فالنبي صلى الله عليه وسلم اطلق الحكم ا بن كيسان وعثمان بن عبد الله الحكم بن قيسان خلال هذه ا ل ف ت ر ة كان جالس ا ل م د ي ن ة ر أ ى الاسلام ر أ ى المسلمين فلما اطلق ص ر ا ح ة اسلم لما ر أ ى من جمال الاسلام واخلاق المسلمين ما عاد الى م ك ة واما عثمان بن عبد الله بعدما اطلق ص ر ا ح ة رجع الى م ك ة ومات فكان هذا حال اول ا س ر ة في الاسلام في هذه ا ل ح ا د ث ة التي حدثت في رجب س ن ة اثنين من ا ل ه ج ر ة نزل قول الله عز وجل ي س أ ل و ن ك عن الشهر الحرام قتال ف ي تقاتل في الشهر الحرام قل قتال فيه كبير القتال في الشهر الحرام ك ب ي ر ة من الكبائر لا يجوز القتال في الشهر الحرام و اخراج اهله منه اكبر عند الله هذا القتال كبير لكن اخراج الناس من البيت الحرام اكبر عند الله و ا ل ف ت ن ة اكبر من القتل آخر الى اخر الايات الله سبحانه وتعالى رد عليهم نحن لا نقاتل في ش ه ر الحرام لكن انتم الذين استغلتم ه الشهر الحرام والبلد الحرام بان فتنتم المؤمنين واخرجتموهم من ديارهم و ف ت ت ت م و ه م في دينهم وهذا اكبر عند الله ا ل ف ت ن ة اكبر من القتل فكانت هذه اخر س ر ي ة قبل قبل غ ز و ة بدر منكم. حادثين قبل ان نختم الحادث الاول الذي حدث هو تحويل ا ل ق ب ل ة تحويل ا ل ق ب ل ة كان المسلمون يصلون إ ل ى بيت المقدس النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطلع أ ن يصلي نحو بيت الله الحرام كان لما كان يصلي في م ك ة ماذا كان يفعل كان يحب أ ن يصلي نحو بيت الحرام لكن مامور بالتوجه نحو بيت المقدس فكان يقف ويجعل ا ل ك ع ب ة بينه وبين ا ل بيت المقدس فيصلي إ ل ى ا ل ك ع ب ة والى بيت المغل... المسجد ا ل أ ق ص ى لكن لما راح ا ل م د ي ن ة لما راح ا ل م د ي ن ة ا ل م د ي ن ة شمال م ك ة و بيت المقدس شمال ا ل م د ي ن ة فكان مضطر أ ن يصلي نحو الشمال و ا ل ك ع ب ة خلفه فكان دائما يقلب وجهه ينتظر متى تغير له ا ل ق ب ل ة فيصلي نحو ا ل ك ع ب ة فالله سبحانه وتعالى استجاب لهذا هذه ا ل ر غ ب ة فقط لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرغبه التي في قلبه قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك ق ب ل ة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وجاءت ا ل آ ي ا ت ا ل م ت ت ا ل ي ة ب ق ض ي ة ا ل ق ب ل ة اليقود هنا ب د أ و ا يشيعون ا ل إ ش ا ع ه هذا دين هذا لعب ليس دين كيف يغير قبلته ب د أ و ا يتكلمون كثيرا على هذه ا ل م س أ ل ة فالله سبحانه وتعالى رد عليهم في ا ل آ ي ا ت ا ل ك ث ي ر ة حدثت فتنه بسبب تغيير القبله الله سبحانه وتعالى قال لهم أ ن ه هذه ا ل ق ب ل ة هي أ م ر من الله عز وجل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 واتى المال ََْ على ََ حبه ُِِّ ذوي َ القربى َُْْ واليتامى ََََْ والمساكين ََََِْ وابن ََْ السبيل َِِّ والسائلين َََِّ وفي َ الرقاب ِ و َ ق َ ا م َ ا ل ص َّ ل َ ا ة َ واتى َ ا ل ز َّ ك َ ا ة َ والموفون ََُُْ بعهدهم َِِِْْ إ ِ ذ َ ا عاهدوا ََُ والصابرين َََِِّ في ِ ا ل ْ ب َْ س َ ا ء ِ والضراء َََِّّ وحين ََِ الباس َْ ا ل ذ ي ن صدقوا و أ و ل ئ ك هم المتقون البر ا ل ح ق ي ق ي هو التقوى سواء توجهت هنا أ وتوجهت هنا هذا ليس أ م ر كبير الكبير هو التقوى ثم الله سبحانه وتعالى جعل هذا ف ت ن ة يريد أ ن يختبر من من يتزعزع في مثل هذه ا ل ف ت ن ة لكن المؤمنين ثبتوا في هذه ا ل ف ت ن ة فلم يتزعزع أ ح د وثبتهم الله سبحانه وتعالى في شعبان من ا ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة ل ل ه ج ر ة جاءت ا ل أ و ا م ر من الله سبحانه و تعالى بفرض صيام رمضان فكان أ و ل رمضان يصام هو رمضان في ا ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة للهجره فلما دخل رمضان صام النبي صلى الله عليه و سلم و صام الناس معه فكان أ و ل رمضان في يصام في ا ل إ س ل ا م في ذلك الشهر الكريم الجليل شهر رمضان من ا ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة ل ل ه ج ر ة حدثت غزوه بدر الكبرى اعظم غ ز و ة في تاريخ الاسلام جاءت الاخبار ان قريش قد جاءت لها ق ا ف ل ة من الشام ق ا ف ل ة ض خ م ة ع ظ ي م ة فيها الف بعير عليها ثلاثين او اربعين رجل فقط ي ر أ س ه م ابو سفيان و تختلف هذه ا ل ق ا ف ل ة هكذا يقدر الله عز و جل و يستدرج الكفار يقدر الله عز و جل أ ن هذه ا ل ق ا ف ل ة تختلف عن جميع قوافل قريش ب أ م ر هو أ ن جميع تجار قريش قد أ ر س ل و ا في هذه ا ل ق ا ف ل ة أ م و ا ل ا لهم القوافل ا ل أ خ ر ى كانت لبعض التجار هذه ا ل ق ا ف ل ة ق ا ف ل ة م ش ت ر ك ة لكل التجار فالكل له هم واهتمام خاص بهذه ا ل ق ا ف ل ة وصلت ا ل أ خ ب ا ر للنبي صلى الله عليه وسلم من العيون التي كان يرسلها في ا ل ج ز ي ر ة أ ن ق ا ف ل ة أ ب و سفيان قد أ ق ب ل ت من ج ه ة الشعب ف أ ع ل ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه خارج بنفسه لهذه ا ل ق ا ف ل ة يقول الله سبحانه وتعالى كما أ خ ر ج ك ربك من بيتك بالحق هو النبي صلى الله عليه وسلم الناس يظنون أ ن ه خرج لكنه العمليه استدراج هكذا الله الذي أ خ ر ج ه م الله س ب ح ا ل ه وتعالى ما قال كما خرجت من بيتك و إ ن م ا قال كما أ خ ر ج ك كما أ خ ر ج ك الله الذي أ خ ر ج ك كما أ خ ر ج ك ربك من بيتك بالحق فهكذا كان أ و ل ا ل م س أ ل ة ودعا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم من يريد الخروج ما كان على الامر كان على التخيير من يحب أ ن يخرج معي في هذه القافله ف ب د أ الناس يستعدون فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم ث ل ا ث م ا ئ ة و أ ر ب ع ه عشر رجلا و أ ر ا د عثمان بن عفان رضي الله عنه أ ن يخرج و أ ع د عدته وجهز نفسه فمرضت ر ق ي ة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت ز و ج ة عثمان مرضا شديدا ف أ م ر ه النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ن ت أ ن ك ث عند ر ق ي ة وهذا سر تخلف عثمان رضي الله عنه عن غ ز و ة بدر و إ ل ا كان مستعد للخروج فخرج النبي صلى الله عليه و سلم نحو ا ل ق ا ف ل ة في هذه الاثناء كانت هناك ح ا د ث ة ص غ ي ر ة تحدث في م ك ة ذلك ان ع ا ت ك ة بنت عبد المطلب ع م ة النبي صلى الله عليه و سلم كانت في م ك ة ر أ ت رؤيا اخافتها و افزعتها ر أ ت رجلا يقف في الابطح ويصرخ يا ل غدر يعني يا آ ل غدر يا أ ه ل الغدر قوموا إ ل ى مصارعكم في ثلاث يعني في ثلاث أ ي ا م ستصرعون ثم ينتقل حتى يصل عند ا ل ك ع ب ة فيقول يا آ ل غدر قوموا إ ل ى مصارعكم في ثلاث ثم يصعد على جبل أ ب ي قبيس قرب ا ل ك ع ب ة فينادي يا آ ل غدر قوموا إ ل ى مصارعكم في ثلاث ثم ي أ خ ذ حجرا ً فيرمي به في اتجاه م ك ة فيتناثر الحجر فيدخل منه جزء في كل بيت هذه ا ل ر ؤ ي ة التي يسميها المؤرخون يسمونها ر ؤ ي ة ع ا ت ك ة خافت ع ا ت ك ة من هذه ا ل ر ؤ ي ة فاخبرت ب ا ل ر ؤ ي ة العباس اخوها العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه كان ذلك الوقت ما زال على الكفر ففزع من ا ل ر ؤ ي ة قال لا تخبري احد ثم ان العباس نفسه كان عنده صاحب هو الوليد بن ع ت ب ة كان صديقه المقرب فاخبر الوليد ا بن ع ت ب ة بالخبر و قال اكتمها لا تخبر احد الوليد ا بن ع ت ب ة اخبر ا ب ا اتبة و قال اكتمها لا تخبر احد و انتشرت السر تتعدى اثنين انت فانتشرت الرؤيه في كل مكه العباس ا بن عبد المطلب يظن ان الرؤيه ما انتشرت ما حد ما حد يخبره فكان يطوف بالبيت بينما هو يطوف اذ مر على مجلس لابي جهل مع س ا د ة ف ر ي ش كانوا يتحدثون برؤيا ع ا ت ك ة فهنا لما مر العباس اثناء طوافه على المجلس ناداه ابو جهل قال يا ابا الفضل اذا انتهيت من طوافك اجلس الينا فلما انتهى من الطواف جلس اليه فقال له ابو جهل اراكم يا بني عبد المطلب قد كثر فيكم الانبياء قال ما قصده قال سكتنا قلتم ت ن ب أ من الرجال ا ل آ ن ي ت ن ب أ منكم النساء قال ايش و ر أ ء ت قال ر ؤ ي ا ع ا ت ك ة قال اي رؤيه قال الرؤيه التي ر أ ت فيها كذا وكذا عند الخبر قال ما ك ل ا م ما هو صحيح ب د أ ينكر ينكر ل أ ن م ص ي ب ة لو ظهر الامر غير هذا فابو جهل قال ك ل م ة ش د ي د ة قال والله لئن لم يحدث شيء في ثلاث لنكتبن على بني عبد المطلب كتابا انهم اكذب و اهل بيت في العرب العباس ينكر و انتهى الامر على هذا رجع العباس تجمع اليه ن س و ة بني عبد المطلب قالوا كيف تركته يتكلم على بني عبد المطلب بهذه الجراه فما زالوا به حتى عزم أ ن ه يواجهه بعد ث ل ا ث أ ي ا م إ ذ ا ما حدث شيء وحاول أ ب و جهل أ ن يتجرا على بني عبد المطلب أ ن ه يؤذيه يضربه فكان العباس عازم أ ن يفعل هذا ب أ ب ي جهل أ ب و سفيان يقود ا ل ق ا ف ل ة أ ي ض ا طبعا لان القوافل ب د أ ت تهاجم فكان حريص حذر فكان أ ي ض ا ً يرسل من يتجسس له يرى هل فيه جيش مقبل هل فيه أ ح د مقبل والنبي صلى الله عليه وسلم أ ي ض ا ً لما خرج ب د أ يبحث عن من ي أ ت ي ه ب ا ل أ خ ب ا ر ارسل س ت أ النبي صلى الله عليه وسلم اثنان من أ ص ح ا ب ه ب س ب س ا بن عمرو وعدي ا بن أ ب ي الزغباء استكشفوا لي الخبر خرج الرجلان يبحثان عن ا ل أ خ ب ا ر في هذه ا ل ف ت ر ة كان أ ب و سفيان أ ي ض ا قد خرج بنفسه يبحث عن ا ل أ خ ب ا ر ف ب س ب س وعدي ر أ و ا رجل قرب ماء بدر جالس وفي ج ا ل ي ت ي ن ج ا ي ي ن ي أ خ ذ و ن الماء ف و ح د ة ب د أ و ا يسمعون و ح د ة تكلم ا ل ث ا ن ي ة تقول لها أ ع ط ي ن ي اللي حقي قالت لا تمر ا ل ق ا ف ل ة و أ ش ت ر ي منها و أ ع ط ي ك ي فعرفوا أ ن ا ل ق ا ف ل ة قريبه فرجعوا يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم أ ب و سفيان جاء بعد ف ت ر ة بعد قليل إ ل ى هذا المكان شاف الرجل قال هل ر أ ي ت أ ح د قال ما ر أ ي ت شيء إ ل ا رجلين أ ن ا خ في ذلك المكان كانوا جالسين قريب وبعدين راحوا ما, ما كلمون جالسين اسمها قاموا ر ا ح فقام أ ب و سفيان وذهب إ ل ى المكان الذي أ ن ا خ فيه الرجلين و إ ذ ا فيه آ ث ا ر ب ع ر البعير اجلكم الله فت ا ل ب ع ر و إ ذ ا فيه ن و ل ت م ر من من العرب يطعم الابل التمر إ ل ا ا ل م د ي ن ة من ك ث ر التمر اللي عندهم فعرف أ ن هذه ابل من ا ل م د ي ن ة فعرف أ ن ه في خطر ففورا راح و أ ر س ل واحد قال لا تستنفر لي م ك ة خلي ياتوني بجيش ما أ ظ ن أ ن ج و من جيش محمد جيش محمد مترصدلي فروح استنفر م ك ة ائتني بجيش من م ك ة يحميني فاختار لهذا ا ل أ م ر رجل يبدو رجل إ ع ل ا م هكذا متخصص اسمه ضمضم بن عمرو فضمضم فورا انطلق نحو م ك ة لما اقترب من م ك ة نزع ثيابه و قلبها و مزقها و جرح بعيره و صب عليه الدم واخذ من الدم ولطخ وجهه ولطخ جسمه فمنظر صار بشع يخوف ك أ ن ص ن ع ر ك ة صارت وصل عند البطحاء قرب م ك ة و ب د أ يصرخ الغوث الغوث ا ل ل ط ي م ة اللطيمه ة وبدأ ي ص ر تجمع أ ه ل م ك ة ايش صاير ايش فيه ما يجاوب الغوث الغوث ا ل ل ط ي م ة ا ل ل ط ي م ة زاد الناس تجمعوا ما لك يا ضمدم ما يجاوب لما تجمع و الناس م ش ى والناس وراه ايش صاير خبرنا ما يجاوب الان وصل عند ا ل ك ع ب ة ب د أ ي ص ر ه الغوث الغوث ا ل ل ط ي م ة ا ل ل ط ي م ة والناس قلنا صاير ما هو راض يجاوب تجمعت م ك ة مشى فيهم وهم وراه سواله م ظ ا ه ر ة شد اهل م ك ة كلهم ر ا ح ص ع د جبل ابي ق ب ي س ب د أ يصرف الغوث الغوث ا ل ل ط ي م ة ا ل ل ط ي م ة لما تجمع اهل م ك ة عنده قال لهم عن خبر ا ل ق ا ف ل ة وكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم سيدركها ف ب د أ الناس يستعدون للخروج يقول العباس بن عبد المطلب يقول قبل ما يصل ضمضم كنت انا ذاهب اطوف عند ا ل ك ع ب ة وعازم كان هذا ثالث يوم من رؤيه ع ا ت ك ة وعازم اني اترصد لابي جهل ابي اوضف قدامه خلش قدر يكلمني ق د ر ي ولا لا ل ا ن ما صار شي ء يقول فلما طفت و ر أ ي ت ابو جهل عند الباب رحت اليه ف ك ل م ة واذا هو جاي نحوي مسرع فقلت هذا ناوي على شرق ف ق ل لما جيته مر ع ل ي راح ما كلمني فقلت كل هذا خايف مني فاذا هو سمع ص ر ق ه ضم ضم وانا ما سمعتها فانشغل الناس بالاستعداد للخروج استعد الناس, استعد الناس للخروج خرج كل اسياد م ك ة ما عدا ابو لهب عم النبي صلى الله عليه و سلم ما كان يريد الخروج ف ا س ت أ ج ر م ك ا ن واحد من س ا د ة م ك ة قال انت اخرج مكاني عليه دين لابي لهب قال اسقط عنك ديني مقابل انك تقول انا خرجت مكان ابو لهب فقال نعم فخرج مكان ابو لهب فابو لهب لم يخرج الرجل ا ل آ خ ر الذي لم يخرج هو اميه بن خلف اميه بن خلف سر عدم خروجه ق ص ة ع ج ي ب ة بعد ا ل ه ج ر ة قبل غ ز و ة بدر سعد بن معاذ رضي الله عنه كان يطف عند ا ل ك ع ب ة و سيد من سادات مكه ا ل م د ي ن ة ما حد يلمسه فمر على اميه بن خلف فاميه بن خلف لما عرف انه مسلم سبت فقال له تسبني الامر الذي بيننا وبينك اكبر من ذلك ان النبي يحدثنا انا قاتلوك النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم ان اميه بن خلف سيقتل على يد المسلمين فخاف اميه قال افي م ك ة ام خارجها سيقتلني قال ما ادري ما اخبرنا فاميه بن خلف خايف من هذه ا ل ن ب و ء ة فلذلك عزم ان ما يخرج خائف يخرج للقتال نبي الله عليه وسلم وهو المهدد ل ي أ ن ه سيقتله فعزم انه ما يخرج فجلس عند الكعبه الناس تستعد للقتال وجهزون أ غ ر ا ض ه م هو جالس معه ناس من أ ص ح ا ب ه جالس بينما هو كذلك إ ذ جاء ع ق ب ة ا بن أ ب ي معايب ف ع ق ب ة جايب مبخر ف ي بخور وراح حطه امام أ م ي ه قال يا أ م ي ه تبخر ف إ ن م ا أ ن ت من النساء الناس قاردين ا ل ق ت ا ل وانت قاعد قال قبحك الله وقبح ما جئت به وقام استعد القتال فجرى ل ل م ع ر ك ة جرى لحتف